مَا عَلَّمَكُمُ الله؟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 أنقَوِمْ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا عَدِلُهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَالتَّقُولَ الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بما تعملون وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ وقال عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئن أَقُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ, وعزرتموهم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا عنكم عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار فَمَن كَفَرَ بعد ذلك مِنكُمْ فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبما نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَنَسُوا حَظًّا مما ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا عظم مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون.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 يا ويلة قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تاخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما, فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنك في منه بعد ذلك في الأرض لمسرّفون.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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآف بالآف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثاره بعيسى بن مريم مصدق لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل وأتيناه الإن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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكون بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شريعته ومنها جو ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 أفحكم الجاهليات يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعضهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الضالين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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحتل بئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحتل بئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا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 قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ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 لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجد قربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسسين ورحبان وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاءَعُونَ من الدمع مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَيُّ دَخِلَنَا رَبُّنَا مَ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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبواه لعلكم تفلحون.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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا آمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان